بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عزرا أو نزرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماءُ فرِدتُّ وَإِذَا الْجِبَالُ سِفَتُّ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُدِلَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُدِلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدَّرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَمَا أَدَّرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ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 وَتَعَلَّمَ فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتٍ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنْ طَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ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 فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وثواكها مما يستهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كلوا وشربوا هنيه أم بما كنتم تعملون إن كذالك نجزي المحسنين ويلو يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويلوئي يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون ويلوئي يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون؟